الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان نعتذر عن الاسابيع الماضيه بمناسبه الاختبارات ثم بمناسبه زمن الحج وكذلك بمناسبة الإجازة بعد الاختبارات كذلك أيضا أناسبة أن عندنا دورة الأسبوع الماضي كنا بها في المنطقة الشرقية حجمهام مواصلة لقراءتنا في كتاب العندة نستأنف إن شاء الله درسنا ونواصل إلى أعليه أكسي المعتاد وإسرنا إقبال الطلاب وجدهم اجتهادهم وظبتهم على الاستفادة في هذه الأوقات. كذلك عظى أن ان إن الإنسان عليه أن يحرص على مواصلة التعلم مهما بلغ سنه ومهما بلغ تحصيله فلا ينقطع عن المواصلة هكذا حتى الأئمة والعلماء الاولون كانوا يقولون أطلب العلم من المهد إلى اللحد إلى تنقطع إلى أن يتيك أجلك وكذلك قول الإمام أحمد رحمه الله من المشبره إلى المقبرة أي كان الإمام أحمد كلما دخل السوق وخرج إلى أحد البلاد أو دعية إلى بعض العلماء أو بعض الاقارب أو نحو ذلك يحمل معه المصدر الدوات والقلم ليكتب ما يستفيده مع ما وصل إليه من العلم ومع ما حفظه من السمة والأحادي ومع ذلك إلى استغني عن مواصلة الطلب وعن مواصلة الاستفادة وكتابة العلم وكتابة الفوائد والحكم والأحكام كل ما وجد شيئا ما ان الله تعالى وحبه حفظا يكاد أن يكون من قطع النظير حتى قال فيه الصرصري حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وعذبتها حفظا بقلب محصلي أجاب على ستين ألف قضية ابي لها عن صحائف نقلي ومع ذلك أكان إذا طلب منه حديث أن يكتبه أحد تلاميذه ألا يوافق حتى ينقله من الأصل حتى ينقله من كتاب الذي كتبه مغاوة أن يكتب وخطأ أو زيادة أو نقصان أو تحريفا وعلى هذا فإن وظيفة طالب العلم الجد والمعاصلة وعدم التكاسل وعدم الانقطاع إلى أن يحصل على ما يحصل عليه من العلم والخير الآن انور السله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم امين قال المصنف رحمه الله تعالى بابه سجود السهو يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين فليسجد سجدتين رواه الإمام مسلم ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة لاستراحة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا قالوا فانك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد, فليسجد سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه الإمام مسلم أو سلم قبل إتمامها بحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاه فخرج فسلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه الإمام مسلم بسم الله يا الحمد لله والصلاه والسلام على محمد السهو هو النسيان قالوا سهى عن كذا يعني نسي شيئا من اما كان يطلب اذا استخف في فاخطا او استخف الروايه فزاد او نقص او غير هذا النسيان وقد جاء ما يدل على ان الله تعالى يعفو عن النسيان في قوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان لكن استفوق الصلاة جاء له ما يجبره وهو هذا السجود إذا غير شيئا في الصلاة في هيئتها أجبره بالسجود السهو، أكل واجبات إذا ترك شيئا منها، وكالحركات إذا غيرها، فكما أن السهو او النقص في واجبات الحج يجبره بدم إذا ترك واجبا من واجبات الحج. اذا ترك واجبات الصلاه بعضها سجد له هناك ما يكون مستحبا وما يكون مباحا وما يكون واجبا سجود السهو قد يكون مستحبا المثال اذا اتى بقول مشروع في غير محله احيانا يقول التحيات لله وهو قائم سهوا يتذكر وياتي بالفاتحه كما هذا يسن له سجود السهو احيانا يترى الفاتحة في الجلوس عند التشاهد أو بين السجدتين أو يقرأوا سورة ناسيا أتى بطول مشروعاً في غير محلة أكد ذلك لو قال سبحان ربي العظيم في السجود ثم تذكر او سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم تذكر او قال سمع الله لمن حمده في الرفع من السيده الاولى ساخيا او قال الله اكبر في رفعه من الركوع بدل التسميع او قال ربنا ولك الحمد بين السيدتين او قال رب أبداً الرفع من الركوع هذه كلها أقوال ومشروعة والصلاة ولكن أتى بها بغير محلها أبداً يجوز أو يستحب أن يسجد